فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون كيف نجمع بين هذين الحديثين شلون جمع كين بين يوم حديثه كل امتي معافى الا المجاهرون لحديث اشداء اذا حاله بمحارم الله انتهكوها بشرى حديثي دوم اولي فهم لكن اذا حاله بمحارم الله انتهكوها اما لا يدا تشينيا انتهاك تشيناكا انتهاكي شينكا محارم نكا لا لا ندى كواتم مجاهد او كسام مجاهرين اه اولي اذا حاله بمحارم الله انتهكها كسيك بنا بخوي برودغر اگر بتنهابه لوي زينابكه بتنهابه سيل اجتي بتنهابه لوي ذيبكه باش بلا ما اشكره هيج ناك با اشكره كد بيني هر سيل افرت النظر يشجناك والله مل حقيقه اجدا اگر بويه حال كويت خلو بمحارم الله انتهكوها بنا بخوي رب العالمين اي باشا امانه بس لا غيب سردا ينتهكو محارم الله ان في العلانيه بذل السر دعونيه يلي قال اوجدا قيامري خو علي صلي الله عليه وسلم في الروج قيامه كسانك دين حسنات يانهي بقدر تشي و تشي اتهامه بلعم لا قال اوجدا خاي غير ديكات هبى من تورن بهو تشي بهو او وك او صفتان هبوا اجر نهيني لا نهيني و بنهاني كزني بين بان حرام ين بو هالكوتبه لندوستان أوزعني من كراتها خطرة بنا بأخوة بلام لولا وحديثك ذفرم كل همّة معاف إلّا المجاهرين أوي أنشون إبش أي بوأيش معاف أنا بيت بوذ فرمة بس مجاهر معافى أخوهم مجاهر نبو فما هو الجواب استأصورة كم بو نذكّرنا وجواب من ديد ثانيتان آبرام أحسنت وكف الله المؤمنين القتال لدنيا دنيا اخويا جورا كابرا ستر خوي ك اخويا جورا ستريد كات معنا بينادات اذا انتهكوا محارم الله إذا خلو بمحارم الله انتهكوها كابرا لجير بجير زينادك مشروب د اخواته وخيانه دكا بس جونك معابه بس جونك وانا كات خويك خوي ستر كردو وخوي فضحناكا معافاه طالماك اعلان كرت او هر لدنيا د اخويا جورا سوك رسويده كات اما ابوين والله كاعلان لك اخوا عقوب بينادات معافاه ب لقيمات وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أن تستخرك أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون